أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وَإِذَا قيل لهم آمِنُوا كما آمَنَ الناس قالوا قالوا كَمَا كما السُّفَهَاءُ أَلَا ألا هُمُ هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا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 فَرَمَا اَضَاءَتْ مَعَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ ثُمَّ انْبَكَمَ الظُّلُمَاتُ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ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 قالوا هذا الذي رتقنا من قبل وأتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاتحين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوطل ويفسدون في الْأَرْضِ اولئك هم القاسمون كيف تذكرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 فقال انبئوني باسمائها اولئك ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذل الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمروا الناس بالبد وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم, وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني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 وإذ نجيناكم من آل فذعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم, يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فرقنا بكم البحر فَأَنْجَيْنَاكُمْ وأغلقنا آل فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون وَإِذْ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تَهْتَدُونَ وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم إِنَّكُمْ ظلمتم أَنفُسَكُمْ باتغاركم العجل فتوبوا فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم غدا وادخلوا الباب تجدا وقولوا, وقولوا حفقة نغفر لكم خطاياكم وسنفيذ المحسنين فبزل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسون، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصات الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا, فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فَإِنَّ لكم ما سألتم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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور كذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 قال إنه يقول إنها بقرة لا بلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق وَمَا وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تفتمون فقل نضبوه ببعضها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 وَنَاللَّهُ بِظَـلِمٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَهَأَ تظُنُّونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إِلَّا قليلا منكم وَأَنتُم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ تشهدون دِيَارِكُمْ ثُمَّ أقررتم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 فَلَمَسْتَ رَوْحَهُ انْفُسَهُمْ مَن أن يَتَّقُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يَتَّقُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يَنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ طَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا أَطِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا نَزَلَ اللَّهُ قَارُ قَارُونُ آمِنُ بِمَا نَزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُرُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أقلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطول خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا فود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبين وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 واتبعوا ما تثب الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب ذهابوت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إِنَّمَا نحن فتنة فلا تكفر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 ولو أنهم آمنوا واتقون مسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اِنْظُرُنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّك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 حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من غير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نخارا تلك أمانيهم قل برهانكم إن كنتم خادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يأتون الكتاب. فذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.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 ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قارتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا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 وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السدود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فومتِه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسмаيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بنيه ويعقوب وَيَعْقُوبُ بني بَنِي إِنَّ اللَّهَ لكم لَكُمُ فلا تموتن يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ كنتم لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ الموت وَأَنتُم قال أَمْ ما شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبنيه مَا تعبدون مِن بعدي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 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرقوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الذين أُوتُوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن يَعْمَلُونَ يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوال وجوهكم شطره لألا يكون عليكم حجة إلا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي, نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم, ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا ممن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والبوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرت من شعائر الله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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري, والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء وما أنزل الله من ماء مما به الارض بعد موتها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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من ضيبات ما رزقناكم واشكروا, واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ورحم الخنزير وما الا به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون وي... به ثمنا قليلا كما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا وَلَهُمْ وله عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفره فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموطون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في وَالضَّرَّاءِ والضراء وحين البأس الَّذِينَ الذين صدقوا وأولئك هُمُ هم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من نقيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيض من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ياب للألباب لعلكم تتطون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأطربين بالمعروف حقا على المتقين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 أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أَوْ على سفر فَعِدَّةٌ من أَيَّامٍ أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم بيلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل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 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فاقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَنَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن تَنَهُوا فَلَا رَدَّ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالرُّومَاتِ قِصَاص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 فإن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فبديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أَيَّامٍ في الحج وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتم تلف عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب الحج أَشْهُرٌ معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وَاتَّقُونِي يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أتيبوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن دللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أَنَّ الله عزيز حكيم هل ينظرون إِلَّا أن يأتيهم الله في مِنَ من الغمان وَقُضِيَ وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نِعْمَةَ الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب دين للذين جفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة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 أَمْ حَذِرَتْهُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ قُرِئَ مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَذُلُّوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ فَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قريب يسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وَالْيَتَامَى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم.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 وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الله وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَيُحِيطُ بِالْمُسْتَخْفِيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ شَاءَ الله ولا تنكروا المشركات حتى يؤمنوا ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار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 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساقكم حرث لكم حَرْثَكُمْ حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم فاتقوا الله واعلموا أنكم مباقوه وبشر المؤمنين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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن باؤوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عزموا الطلاق فَإِنَّ الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقرؤ ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وعورتهم حق في ذلك ان ارادوا إصلاحا. ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ تَرْجَهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْتَلَاوُ مَرَّةً فَإِمْسَاءَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْئِيرٌ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ان يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما اختبت به إذ حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزدالكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن اردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاة حتى يبلغ الكتاب أدلا فاعلموا أَنَّ الله يعلم ما في أَنفُسِكُمْ فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريرة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فيضة وقد فرضتم لهن فيضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفوا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إِلَّا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إِنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أَحَقُّ بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إِنَّ الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك موسى وآب هارون تحملوا الملائكة إن في ذلك لا لكم من كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوبه هو والذين مَعَهُ معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فِئَةً كَثِيرَةً غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما خرجوا لداوود وجنوده قالوا ربنا افض علينا صبرا وثبت أقدامنا, اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم باذن الله وقتل داود جالوت مات الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه من قبل يأتي يوم لا فيه ولا خله ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم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 لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوسطى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحلي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم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 وَإِذْ قال إدراهيم رب أيني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم, دعوهن ثم دعوهن سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حَبَّةٍ أنبتت سبع سنابل في كل تنبلة مئة حَبَّةٍ والله يضاعف لمن يشاء والله آسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما يتبعون فقوما ولا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وغفره خير من صدقه يتبعها الا والله ولي حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له من الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثلوه كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتضاء مرضاة الله وتثبيتا وتسبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوه نصابها وابل فآتت ضعفين فآتت ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نطير واعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفطون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان لعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله لعدكم مغفرة منه وفضلا والله آسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أَوْ نذرتم من نذر فَإِنَّ الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إِن تبدو الصدقات فنعم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 وما تنفقوا من خيري وف اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الْأَرْضِ يحسبهم الجاهل اغنياء يحسبهم الجاهل اغنياء من التعففف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس وما تنفقوا من خير اللَّهَ الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 والله لا يحب كل كفار أكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذعوا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بينكم كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله. فليكتبوا اليمن عَلَيْهِ عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا كَانَ كان الذي عليه الحق أَوْ ضَعِيفًا ضعيفا لَا لا يستطيع لَا لا يستطيع أن يمن له فليمن هو بالعدل واستشهدوا من رجالكم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 ذلكم اقسط عند الله واقوم بالشهاده وادنى ان لا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليستق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن وإن تبذوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله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 قطانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصلا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به